قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول ا انك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدينون قال هل انتم مطلعون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 لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّن حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يَهْرَعُونَ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 فكذبوه فانهم لمحطرون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلام على الياسين انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ جَئْنَا هُوَ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالْمَسَاءِ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 اصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون